لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين, منفكين حتى تأتيهم لبينه رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمه وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاء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 ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البريه ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك, أولئك جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري, تجري من تحتها الانهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه